يا شباب يا فتيات على, على شهادة وتوتيت أم على معاصر وقيود ليتن. على قرآن ونور أم على آلام وهمور على دنوع توبة في جوف الليل أم على دنوع آلام الموت وحشردة حلقوم بالله عليكم توب الآن ابقوا الآن تضرعوا الآن ادعوا ربكم الآن يا رب يا رب لا نريد أن نموت إلا على ما يرضيه لا نريد أن نموت على غير طاعته لا نريد أن نجد مشقة في نطق لا إله إلا, إلا الله